قبل لا أبدي بالقصيدة الثالثة أعرج عليها بموال أقول ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس طبعا ما زلنا مع سهرة مع إبليس لأن الحقيقة أكو بعض النفوس تبث شبهات بالمجتمع لا يصرون أبناء إبليس فما زلنا مع إبليس سهرانين ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس ما أعرف نهار يومي من الماضي شمس ولما أمس الجمر ما أدري بيدي شمس ولورد تمسك بالمعاتب حبيبي شمس ينفجر دموع عين من الامناد انفجر حبل المودة بيمينك يا حبيبي فجر بالليل شفتك لچن صليت فرض الفجر من حيث أنوار وجهك تزهي مثل الشمس الشمس, الشمس فرحانة نزعت كل ثياب الهم وبعد هيهات بين غيوم تتلثم الشمس فرحانة نزعت كل ثياب الهم وبعد هيهات بين غيوم تتلثم نزعت ثوب همها وذلة الأكدار ما تقبل بثوب الذلة تتحجم الشمس ربنا رفعها بقدرة وشانة لعنان السمى ما صعدت في وانت يا رعاك الخالق بالطف فارفعك رب اللي صلى عليكم وسلم وإحنا منك تعلمنا يا الموعود بحلمنا نبدد غيوم الكدر والغم فضلك على البشر فضل الشمس على القاعلة تهمك يا غالح شاية ابن أدم معرف أنك جبل ما يهمك الزلزال ولا يهزك نسيم الصبح لو نسم أسد ما تهز عزمك ركضة الغزلان ولا عوية الذيب تفزز الضيغم نسر والنسر طبع لو صعد بالجو لو خفك جنح عصفور ما يهتم نسر والنسر طبع لو صعد بالجو لو خفك جنح عصفور ما يهتم منجم والذهب مهما صبح غالي يظل فضل الذهب مردودة للمنجم بحر والبحر لما انتغضب مواجه متهم السفن والبحر يتلاطم بحر والبحر لما انتغضب مواجه متهم السفن والموج يتلاطم والأنهار مهما تجري هالأنهار لا تجف لكن ما يجف زمزم شمس والشمس ما تتغطى بالغربال وميهمها لو ان الليل الوقت اتتم هاي الحكم والامثال قالوها للما عنده راي وبيه يتحكم هاي الحكم والامثال قالوها للما عنده راي وبيه يتحكم ليل المهدي لا تهتم كثيرة المرة النكبات بيها وضاقت العلقم وكثيرة المرة عليها الضيم يا الموعود وجرعة صبر لا هو صبر لا هو سم وهذه غيبتك لابد فرج إلها وهذه غيبتك لابد فرج إلها وتطلع من مغيبك يا حليف الهم لا لا لا لا, لا يا المهدي لا تهتم ما هو البارج عليك خازن أسراره وكاشف المبهم؟ تخفي عليك حاشا شلون تخفي عليك وانت العارف بكل خافيه وتعلم من انت ابن طاح بالمحراب صريع والشيبه مخضوب بمسيل الدم من انت عليها شن والغاره او ضلع منها انكسر بالباب وتهشم من انت ابن اللي باحه ودمه برضه طف بالمراهف جسمه وتخذم منت ابن العليل ويسروه القوم عقب ما حرقه وعلطفاله المخيم زمانك رحم أجدادك يا بو صالح حتى بيك تترجد زمن يرحم لا يا المهدي لا تهتم زمانك رحم أجدادك يا بو صالح حتى بيك تترجى الزمن يرحم لا يا المهدي لا تهتم لابد ما يعجل أمرك الباري وراية علي بشفك تعتلي وتنزم أو كل إحنا يا ابو الطيبات ننتظرك أو جرحنا بالضماير صار يتكتم لا يا المهدي لا تهتم وعاهد آنهم مثلك أظل صابر ولا أهتم البحر ما يهم لون كرته أنهاره البحر ما يهم لون كرته أنهاره يظل اسمه بحر والموج يتلاطم الشمس ما يهمها لو سموها ما سموا تظل هي شمس كل فجر تتبسم الدرة ما يهمها برخص من تنباع والبدل الدرة بفحم يتندم بعدني ذاكنا الخادم الأهل البيت ومنعدكم يا شبل الحسن أتعلم ما تفرحني شي لم من مادح ولا همني اللي ذمني بالقفه لو ذم من طبعي احافظ على الملح والزاد وصديجي لو يتالم قبل اتالم ما تفرحني كلمه مدح من مادح ولا همني لي ذمني بالقفل وذم من طبعي أحافظ على الملح والزاد أو صديجي لو تألم قبل أتألم وقطرة ماي لو يسقوني ما أنسى فضل أعتبر واجب رده ومحتم أو صديجي لو أني خاني أو لو أن أني وقال لنا مجروح أعصر إلى عيوني للجرح بلسم وأبدي بالسلام أنا ويا كل الناس حتى اللي جزاني وفات ما سلم وابدي بالسلامان كل الناس حتى اللي جزاني وفات ما سلم وعدوي لو اشوفه طايح بشدة اعينه ويبقى سره بالقلب من ضم وما انسى وصايل بيها وصوني اهل بيت الرسول المصطفى الاكرم وني المهدي وياكع لحد الموت ايه والسال دمه بعشرة محرم واختمها بدعاء واسأل البار يعجل طلعتك والفرح يتمم بجاه الضرب مرحب والعرش ناداه عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم بجاه الضرب مرحب والعرش ناداه عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم